لا إ ل ه إ ل ا الله استو و استوقيمو ا و ا ا صفوفكم وسد و الخلل ا الله أ ك ب ر الله اكبر الله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 تلك ع شركه ة ا ل ه د ل شركه د ع و ل ه غ ي د ا ل ح ي ه ذات مضمون اجتماعي ل م ع ا ل ل ه ا ل ن ا ب ل س ا للعلوم ا ل ل ه أكبر ا ل ل ه ا م ي ه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 م و ض ف ي ه ن ا ل ح ج ف ل ا رفث و ل ا ف س و ق ي للعلوم ا في ح ج ا ت ف ع ل و ا ع ل م ه ا ل ل ه وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب الله, الله.